<تصفيق> الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآل وصحبه صلحو أجمعين. وبعد نواصل بإذن الله تعالى في قراءتنا من كتاب طريق الهجرتين الإمام ابن خيم الجوزياء رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وهو يتكلم عن التعبد بسم الله تعالى الظاهر والباطن والأول والآخر قال وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه وتصطلم الإشارة إليه وتجف العبارة عنه تعبير عنه قال ما بس فهولا فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل نفس صفات الله مخلصة من فرث التشبيه لا تشبيه ولا تعطيل منزهة عن رجس الحلول والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه عبارة بالقولة لا تكون عبارة منطبطة وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف لا يكون فيه انحراف ولا إنحاد فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به إذن ثلاث حاجة أولاً السلام من شوايب التعطيل من فرص التشبيه والتلذذ عن ريس الحلول والاتحاد، ثم بعد ال بعد ال... العبارة الصحيحة المؤدية للمعنى، ثم الذوق الصحيح السليم ما فوق وأقول في باب الأسماء والصفات، السلامة في لزوم طريق أهل السنة والجماعة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعينه وأتباعه. والوقوف عند ما قالوا والتعبير عن الحقائق بعباراتهم لأنهم كانوا أعلم وأحكم وكان منهجهم أسلم كل ما كان الإنسان موفقا في هذا الباب للنزوم طريقهم والتعبير عن المسائل بعباراتهم سلم من الآفات والإشكالات يقول من القيم وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وظلت أفهام وتكلم فيه الزلديق بلسان الصديق واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبوء الأفهام عنه يعني الكلام فيه صعوب على وعزة تخلص الحق من الباقي فيه والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطوق ومثار الغلط فكان له بصيرة في الحق والباطل وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه شهادة أقول من مختص الآن في عالمنا ده الناس أي حاجة بيقول بيقول لك في هاي اسمها بيوت الخبرة بيوت الخبرة يعني شنو عايز حاجة معينة تمشي تسأل بيوت الخبرة اللي هي ناس درسوا الموضوع وقتلوه وعرفوا أبعاده يتجد دراسة نافع ولا ما نافع وما في إنسان عاقل يقدم على عمل من غير دراسات متأنية ومن أهل الاختصاص هندسة ما بيشي لأطبة فيها أطبة ما بيجي للمهندسين يمشي للمختصين والعلماء المبرزين ده في الدنيا لكن أول ما يجي في الدين تجي القاعدة العجيبة أها. أدرع في رقبة عالم تمرك سالي أدرع على اللغة دي. أدرع مدرعات أدرع في رقبة عالم يعني شنو؟ بس أيز وقته يقول له شغنا كيف جايزه بس يقول يقولك ما قال لك جايزه أنا مستكذ لكن ما في ذاك قال حرام عنده دليل أقولها دمو عالي ما لكم ما أقول بس خلا في رغبتهم والله ما بيكون في رغبتهم لأن والله قال لك قل هاتوا تبرهانكم إن كنتم وين برهانه وين دليله وين حجته ما عنده حجة ما بيتحلك أدرعه ما بيتحلك سل عن البينة سل عن البصيرة سل عن الحجة قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته الله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء آخر ليس بعده شيء واغب ليس مقباط ليس دونه شيء المقام ده السلام فيه على قانون أهل السنة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فقال هو مقام الأفكار يتضل فيه والأفهام يتحرف فيه إلا على من ألبس منه منه خلي بالك صفات من يسلم في هذا المقام ما رزقه الله بصيرة في الحق الحق كتاب والسنة والآثار تكون عارفا ونورا يميز به بين الهدى والضلال وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل يميز أول ما تيجي شبه يقول لك الكلام لا مضبط الكلام من خارف القرآن وده من خارف الحديث وده ما فيه حجة هذا كلام ساكل يميز فرقان ورزق مع ذلك شوف إذا عرفت الحق ويس مقفية لازم تعرف شنو برضو تعرف الباطل والدليل على الكلام ده قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني واضح يا جماعة كنت أسأله عن الشر ليه خوف منه مخافة أن يدركني وهذا المعنى نظمه بعض الشعراء فقال عرفت الشر لا للشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه بعد الحك تعرف الباطل شوف ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ أرجع النزب بالكلام دشمن تعرف وتفرق الطوغ ومسار الغلط الرمان في الحكاية شوف تعرفها فكان له بصيرة في الحق والباطل الحكاية ما هي سهلة. استشهدوا القيم قال وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله هذا الخط الأول. بس أسأل الله يعينك يفتح بصيرتك. قال يعني هذا الكلام يصلح آه يصلح فيه ممكن نعمله عنوان قواعد معرفة الحق قواعد معرفة الحق قواعد معرفة الحق يعني أنت شان تعرف الحق من الباطل في أمور تسلوك هذا منها كل ما ننقى واحد في هذا الكتاب المبارك زيداء لغمنا ميزه بالميزة دي قد يجتمع لنا في النهاية عشرين ثلاثين أربعين قاعدة قاعدة من المختصين بوضع خبرة علمية شرعية دينية سلفية هنأخذوا من منه دا ابوك الشيخ ما بعد ما كلام زيداء إطلاق ده ما بقول لك إلا الأئمة الأعلام كابن تيمية وابن القيم رحمه الله وكثير من أهل العلم بيروا إنه الإمامين دين ربنا فتح عليهم في باب الأسماء والصفات في باب معرفة الحق من الباطل فتحاً عظيماً وناقشوا الضلال وردوا على الشبهات لذلك القارئ لكتبهم بإذن الله يعان ويوفق لمعرفة الهدى من الضلال في هذا الباب يقول وباب هذه المعرفة والتعبد بابه هو معرفة إحاقة الرب تبارك وتعالى بالعالم هذا العالم الله محيط به جميعاً وعظمته الله عز وجل عظيم وأن العوالم كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. ترى من يخاف من أمريكا نحن؟ من يخاف من مجلس الأمن؟ الخردلة؟ لا والله. لكن لما نبعد من الله يقول لك قالوا شنو؟ الغرار طلع. لا إله إلا الله. الغرار ده خطر قال. حيكون في غلا وحيكون في ده يا مسكين في قبضة رب العالمين. خليك معه كويس. خليك معه كويس. وحده أعبده، أسجد له، وركع له. أقول يا رب والله لا يخزيك. والله لا يخزيك. ولا يكيلك إلى عدو يتجهمك. والله. بس كيف نعرفه؟ وكيف نصحح المعرفة به سبحانه وتعالى؟ يقول: قال تعالى وإذا قلنا لك إن ربك أحق بالناس وقال والله من ورائهم محيط حفظنا ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العرو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه واسم العظم الدال واسم العظم الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى وهو العلي الكبير وقال تعالى ولله المشرق والمغرب المغرب فأينما تول فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته هذه مهمة علو الذات فليس فوقه شيء فهو الباطن، فليس دون بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه فهذا أقرب للإحاطة العامة وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه وهو من ثمرة التعبُّ باسمه الباطن قال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عني فَإِنِّي قريب. لقد القرب خاص أجيب دعوة الدعي إذا دعان فهذا قربه من داعيه وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فذكر, فذكر الخبر وهو قريب على لفظ الرحمة وهي مؤنثة بقربه تعالى من المحسنين فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المحسنين لاحظ إن رحمة الله قريب ما قال ما قال قريبة إن رحمة الله قريب من قيم قال ذكر الخبر قريب للخبر وهي وهو قريب على لفظ الرحمة إن رحمته فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المخلص والقرطبي ذكر فيها سبع أوجه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لا تكون قريب من الله أسجد أسجد لا السافر لا تتطع لك تسجرة لا تمشي ليبنية لا تفلك بيدور أبدا أسجد لأسجد بس. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء قال وهو ساجد وأقرب ما يكون العبد من ربه في وفي الليل فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون ده قرب خاص من أعلى طاعة ساجد قريب في يوم الفلير قمت صليت أنت قريب من الله أرجوك الأمور الخاصة المهمة أسجد لها والأمور الخاصة المهمة لها في يوم الفلير النبي قال لك كده قال لك أنت في السجود قريب قريب من الله أسجد وقال لك في يوم الفلير أنت قريب وهل هنالك من الخلق أعلم بالله من محمد الرسول الله؟ لا؟, لا ما ف... أصلاً لا أحد من الخلق أعلم بالله من محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرين معه فارتفعت أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسهم أوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غايبا. أتبيت نادوا الله؟ بيت له أصم ولا غايب. إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما تقولك شديد؟ له أصم ولا غايب. أنا كلمتك قلت يوتيه كمال كبيرة بيتنادي الله تقول لي يا ربنا أنت لا مافيش بكسوك ولا نائم بصحوك، آه؟ ما رواحدها، آه؟ وغريب عمن السيربوزيد زاول خير أخبرني بقصة امرأة هي والدة أحد الدعاة وهو الشيخ يوسف محمد يوسف رحمه الله من أهل بري توفى قديما نسأل الله يجعل الجنة مثواه فمشت مع نساء زيارة حتى كده وقال كم بلغبوها النديبة. كان الغابة نقيض المريض. بعدين جن جنب البني والحرير قاعدين ينادن في الشيخ أعزعنا الحقنا أنجزنا وهي واقفة واقفة بعيد ما ما بعدين لما نجر رجعت يا المسخوطة ما تنادي المسخوطة نادي أنت ما يعني نادي ما اشتغلت بين جنبها غنمها ميتة. بكيت لنا رجعت قالت تقول غنمها تك تك يعني قومي. قالوا له ها شفتي بدرك الشيء غارك جنني الشيخ قالت له لي لا قالوا له دميتا قالت له نان دا قاعد في غرفت نوم دا أنا دبر <تصفيق> ما نجيبه <تصفيق> نجيبه نجيبه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني موحدة وكمان مستوحى من المعاني المودمة خلاص الميدة دايل دعوه منك لكن انت اللي تماذيو ما هذا ليس بصحيح ولذلك شوف الله الإنسان لما ربنا يرزق الفطرة الطيب السليم يعافيه يوحد الله ما يرهب إلا الله أي ميت ندعوه نسأله الله يغفر له ويرحمه يدخل الجنة لكن لا ندعوه نحن مع الله ولا نسأله مع الله جل جلاله الدعاء عبادة والعبادة لا تجوز إلا لواحد هو رب العزة والجلال وهذا القرب هو من لوازم المحبة قبل كده قال فهذا قربه من داعيه وذاكره لاحظوا معي ذكر قرب من الداعي وذكر قرب من المحسن وذكر قرب من الساجد وذكر قرب من من كان في جوف الليل وذكر قرب من الداعي الذاكر الذاكر لله قال يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه الله يسمعها وإن خفضت كما يسمعها إذا وفعت فإنه سميع قريب سميع قريب وهذا القرب هو من لواثم المحبة فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر وقد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها ما يحب إلا الله وما يقبل إلا على الله ويغلب محبوبه على قلبه حتى يستحيل عليه وإلا طرق باب الحلول إن لم يليه وسببه وسبب هو سببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه في مثل هذه الحال يقول سبحاني أو ما في الدبة إلا الله ونحو هذه من الشطحات التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال طبعا هذا من الأمور التي كان يقولها الحلاج سيد بنصور الحلاج الزنديق الذي قتل بسيف الإسلام و... وكان ابن الفارد ينشد فبي ابن الفارد يتكلم عن نفسه فبي دارة الأفلاك فعجب لقطبها المحيط بها والقطب مركز نقطة فبي دارة الأفلاك بي هو عرفت فهذا من الشطحات غير المخبولة غير المخبولة أبدا والحلاج أقرأ سيرت في أعلام النبلة زندق قتله الحكام المسلمين لما بيقى يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وبره ما في الجبث إلا الله الجبث لا بس ويقول لي الشاة الشاة إذا, إذا صاحت يقول لبيك سيدي كله الله الشاة هو كله الله إن معبودكم تحت قدمي هاتين وكتب إلى بعض الناس خطابا من الله العزيز الحكيم إلى فلان عرفت وفي الآن قصايد قصايد في هذا في هذا المعنى يدعي أصحابها أنهم له متصرف مع الله سبحانه وتعالى فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو البداه هسه جماعة في الدنيا دي هي في في دنيانا دي في زول فلان وين يقول لك فلان ده اللي من دل مع فلان صاحبه ما جاء طيب يعني شنو يقول لك يا زول ده باسم من نجي تاني ما بينشغل بغيره نهائيا كان دي حاصل ما حاصل حاصل معناه حب الشديد خلاه ما يلتفت إلى غيره أبداً صح؟ كذلك ولله المثل الأعلى لو أحببنا ربنا محبة صادقة لم ننشغل بغيره أبداً وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه مع كونه ظاهراً ليس فوقه شيء ومن كسف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا؟ فليضرب عنه صفحة إلى ما هو أولى به، فقد تيل إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه قال كلامنا لأحد قال له والله الكلمة هذا أبا علي، أبا يخوش راسه، خليه، أمش للبعض الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، صاحب معروف وعالم اللغة الكبير الذي من تلاميذه سيبويه في واحد من الناس قال له شيء بيشيل قال له عايزك توزن لي البيت ده له ما فهم شرح له ثاني ما فهم شرح له ثاني ما فهم قال له طيب أنا عايزك لي البيت ده إذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزه إلى ما تستطيع يعني معناها ده يقول لي شنو لكن بالسياسه بدل يقول له خليه غلبك قال له كلمت بيتك خليه شوف البيت ده يعني حاول البيت ده إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه ما تجي فيه كثير. هذه نصيحة ل لكل العقلاء في إنسان يعرف مقدرات نفسه ماشى يشتغل مثلاً في حاجة معينة كذا غلبته ما يبغى يدي يغلب نصه. يشوف غيره يلقى غيره تناسب. طالب علم جينا يدرس من الدروس الدرس الأول الثاني ما فيه ميحد ما يقولك لا لا بس نبغى تفهم لا مش لواحد تاني تفهمه المادة غاد تكون كبيرة عليك الشرح غاد يكون صعب عليك. فخليه أمشي لغيره فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين يعني يحبهم ويحبونه وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراب القادحة فيها فإن المحبة كثيراً ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه فيشاهد محبوبه كالخاطئ مع القريب إليه وبينهما من البعد ما بينهما وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي لسانه وجوده اللفظي فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به فيظن أنه أن في عينه وجوده الخارجي وفي عينه ويظن أن في عينه وجوده الخارجي لغلبه حكم القلب والروح كما قيل خيالك في عقل عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب وهذا يقول وهذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بين وبين عدوه وما بينهما من البعد وانقربه الابدان وتراصخه الدياق انا اشان قريب لك المعنى ده الامام احمد رحمه الله وهو في خشبة التعذيب يعذب حضره بعض الناس فرأاه يضرب وعقدة إزاره كادت أن تنحل خلاص إزاره يتفك من الضرب وده يقع وقع الإزار عن شنو كشف العورة قال فرأيت الإمام أحمد يرفع رأسه ويحرك شفتيه فعاد الإزار إلى مكانه انتقال معنا لكرامات هنا <تصفيق> كرامات على مستوى عالي كرامات في في ظل الحق ونصرة الحق من كرامات رضي الله عنه وهو يناصر السنة بعدين مضى الحال وانجلت الفتنة الراهي دلاق الإمام أحمد قال له يا إمام رأيتك يوم كذا وكذا تذكر يوم كان بدقوا في قلابه وجربت العقدة حلو. قال كنت حاضرا قال نعم رأيتك رفعت رأسك وحركت شفتيك. فماذا قلته؟ قلت شنو؟ قال قلت اللهم إن كنت قمت هذا المقام من أجلك فلا تهتك لي ستره. ها؟ باقي لك شنو؟ باقي لك ما إحساس بالقرب؟ همس ماو الله حدني ما قال كذا ما قال كذا فضى مدد مدد ما قال كذا بس رفع وحرك استفتين وش بالكلام قالوا اللهم هم إن كنت قمت هذا المقام من أجلك أنا وهذه أنا وأعزم نصرة لدينك عشان القرآن يبقى كلامك عشان القرآن ما يحرف إذا أنا قمت بالنية دي فلا تهتك لي ستره فعاد إلى محله قرب حساس كل ما إنت تكون قريب من الله يأتيك إحساس الله مرضي يعني الله فيه الله كريم بغيثنه ده ثمرة المجاهدة والطاعة والاستقامة والذكر قلبك ملام بالله لسانك يذكر الله حضور مستحضر لعظمة الله الكلام ده كله يأتيك إحساس إنك قريب منه قريب منه من الله عز وجل قال والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقا لها لكن المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه الأسماء فمعرفة هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن من أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه يعني قدرتك كملة في معرفة الأسمان أربعة دين وأعلم أن لك أنت أولاً وآخراً أي واحد في عنده أول وشنوه؟ وبعدين نقول في المسألة العامة كل أول ليه؟ نقول كده وظاهرا وباطنا بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر فأولية الله عز وجل أولية الله سابقة على أولية كل ما سواه وآخريته وأخ... ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقائه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء من حبيبه هذا لون وهذا لون فمدار هذه الأسماء الأربعة أوليته وآخريته من قبل والبعد قبل كل شيء وبعد كل شيء وفكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته فأحاطت أوليته يعني الله وآخريته من أوائل والأواخر وأحاط الظاهرية وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله بعده فالأول قدمه والآخر دوامه وبقائه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى على كل شيء بظهوره ودنا من كل شيء ببطونه والبعيد منه قريب والسر عنده علانية فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً هذا كلام قل ما يوجد عند غير ابن رحمه الله تعالى وذكرت لك فيما أذكر قصة حيوى حيوى بن شريح العابد الذي قال عنه ابن القيم عنه ابن عبد الهادي في طبقات أهل الحديث كان بكاءاً دعاءاً بكاء دعاء بكشيد دعاء شديد وكان فقيرا فقال له بعض أهله يا هذا أنت فقير ومعدم فلو جعلت من دعائك لنفسك يا أخي أنت بدل ما أدري ما هي دعائك كهذا أدعو لنفسك كذا ربنا سلحو ضاعك ويجيب لك المال والدنيا وكذا صبر دم حرق الروح أنا والله حل لك منه قال خلي بالك للجاي دي فنظر يمينا فلم ير أحد ينظر يعني عين كده عين ما في ذول فأخذ حجرا وقال اللهم إني أسألك أن تجعل هذه ذهبا فإذا هي ذهب رأيك شنو؟ المعايير دي ليش لباقلة لي. ما مجرد أنت بالعالي ميتين ضامن ولا ما ضامن إن دات تمرون حياة معنا ضامينها المعايير دي معنا دوار يكون ذول ما في الرائع قال فخفت منه خوفني قال الزوط ابن الجوه كان واعز أسح سكت سافر تزول خطير وما ذهب عادي فإذا هي ذهب فخفت منه فألقاها إلي قال جد لي فقلت ما أصنع بها أنت قبل شيء ما قعدت تدينا درس في الدنيا كيف أنت ما فقه ماذا أصنع بها قال إن فقها فيما شئت لا خير في دنيا لا تقرب إلى الله شايف أنا دار يديك بس إحساس له لما مسك الحص حصد يعين يمين شمال كأنه كان يجزم أن الله يجيبه دعوته ولا لا يا معن؟ بيجد المعنى؟ أنت لما تقرب من الله وتعبد الله وتسجد له وتبتهل وتذكر كثير بيجيك الإحساس ذا هو رب العزة بالله مد إنك تدعوه ويجيك إحساس قوي إن دعاءنا يستجاب وأعرف بعض الأفاضل. بيحكي لي كده عن اجراءات واحسبه خيرا بيقول لي بس موضوع كده قال لي موضوع الاجراءات ده موضوع بسيط بدعى بنحله إن شاء الله لكن بس يمو... بيقول لي كلام ده كانه ضامن ان دعاء وده بس... والله اعجبت ع... جدا قال لي ده موضوع بسيط بعجب من عجب الدعاء إن شاء الله لكن في موضوع تاني كده داير اشاورك فيه بحجم الدعاء الدعاء دعاء الله تكثر من الدعاء تكسر من الدعاء وتتدرع وتنكسر وتتفنن في الانكسار خذ جهتك في الأرض صوفية ذلك لعوا الحذر من الله ذلك الدناس بناديهم بناديهم في كل قضية ولن نترك الكلام عنهم يعلم هذا طالما بن ينازع حق الله ما بنخلهم وقلت لك ضاق الناس ذرعا لما احتلت هجمي صح ولا لا فكيف إذا احتل حق الله ما في احتلال هنا أنت ما عندك خبر بناديه مريدي لا تخف اشرب وغني افعل ما تشاء اترك وخلي ومهما تنادي في لغاستي دم احتلال دم احتلال شيخنا بين الناس انجلس يعرفوا في قلبه يسوس دي ما القواعد. قواعد قواعد ماذا يا تسوقي ما لقيتك بقاعدة دي هنا قاعدة تحارب الله هنا هنا في السوق الشعبي تحارب رب العالمين دا هنا تربطنا بالتسوق الميت والخل الحي الذي الأول الآخر الظاهر ما ما خذوا ياخ عظام ربيم والله لا ندعوها ندعو الله ونبين لأمة محمد صفقة عليهم أن هذا شرك أكبر من مات عليه خلت في جهنم وحرمت عليه الجنة إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاف والله يخذلهم الجرائد الآن طافحة هذا الشيخ اللمين، هذا لماذا قصة الشيخ اللمين؟ اللمين هذا هنا في الدرمان هنا المحل تبسي والباقي انت عارف هنا هذا الآن أهل الحي قاموا وقالوا لا نريده بيننا قالوا ده فسق وفجور ومعاصي واختلاط مجود هذا دين الله؟ هل هذا دين الله؟ شيخنا يهدم الإسلام هدما في وقت النظام العام اللباس المفتشين هناك ما في نظام حاول لأنه يجدون لمسة الأجنبية عندهم كذات المحرمي المروعي قال لهم كده أجنبية أنت عبادني ساكت إني لا وصافعني ساقل لا الغوم دير قال يمسك الأجنبية زي عمته زي كفلانة زي خالته عم... زي كفلانة زي زي أمم أين هذا من محمد رسول الله إني لا وصافعه لا تغشوا فتقول شو إذا كان مال جاه إذا كان لم يفعلها رسول الله هل تقبل من بريء أو غير برعيه؟ لا ولا كراث قال والتعبد بهذه الأسماء له رتبتان الأسماء يا ترى الأول الآخر ضاير البقر الرتبة الأولى أن تشهد إذا يعني خلاص إحنا بعددنا قيم هيا أنا دليل تعبد كذا خلاص بقى نعبد يعني وقايمش وقتك طيب نعمل كيف أدينا منهج عملي رتبتين له رتبة الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء خلي بالك ربنا رزقك علم العلم ده لو ما الله ما لك هو الأول الذي قدره لك عمر أتذكر والله زوية كل من هو والآخرية بعد كل شيء والباقي الباق والعلو الفوقية فوق كل شيء والقرب والدنود دون كل شيء فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه انت فيصير الحاجب بين المحجوب والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه في أنت, انت كمخلوق لا يمكن أن يقف كده يقول لك يا أخي زيح كده ما أشاهد زي حري لكن رب العز والجلال لا يحجبه شيء عن خلقه هذه المرتبة الأولى تشهد الحكادي والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقطبه فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء بفضله وإحسانه أي نعمة منه الأول أي فضل منه سبحانه والأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراد وعدم الاتفاق إلى غيره حتى الأسباب المطر جاءت السنة دي والزراعة نجحت جابه غدره تعاين بس أنت إله الله, الله يسر لك وعدني سنة الحمد لله ربنا يسلم نجاة المطر الحمد لله ربنا يسلم البرد جاء الحمد لله ربنا يس تنسب الفضلة إلى صاحب الفضل الحمد لله لولد زاكر ونجح الحمد لله ربنا سهله ها ما تقول والله ولا تعذيب دبتنا ما ذكر ابغي صدقك لا ما ذكر يا عبخ دماك كلام مع عبخير عبخير ما بقول عبخير يا مسكين انا زمان ما سعيد أنا زمان كنت عبقري هسه انت ما عبقري ولا تقول والله الله ما ينجح والله ما ينجح كله بيقول يا لطيف بس قول يا الله قول يا سر لي ولك هنا ولدي ربنا هردننا من ازباه وذرياتنا قرتاعي وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه ما تثق إلا في الله طيب كيف شغنا وفازوا بخدمني لكن البسخروا الله الله لو سخروا بسخر لو ما سخروا ما بيج ولو جاب جاب الله الله سخره هو ما عنده الله فهمت كلامي ولا وأنا ما فهم عيله كده قالوا القراءة تمت كله تمام الحمد لله جزاك الله خير الله ربنا سخرك لنا تعيش المعنى ده، لكن لو قمت قلت والله زول ده ما ساهد، دا زول ما عنده حياة، ما في حياة مستحيلة عنده، لو قلت كذي تشرب ما دروا، حكاية تشرب، لأنك الآن بقيت في الأرض وحجبت عن الله الذي سخر هذا لك والتوكل على غيره ما في، فمن الذي شفع لك في الأزل؟ الله اسمع الكلام ده، فمن الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورة؟ حتى سماك باسم الإسلام قلت ما كنت ما في كل كله وأنا كنت ما في كل كله أجابنا الدنيا دي وجعلنا مسلمين من غيره فيه ما فيه وسمك باسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين فعصمك عن العبادة العبيد وحي ما تخاف إلا الله لا ورقة لا ودعة لا خرزة لا راية لا قبة لا ما في حجاب تمينه أروع بس ديمامنته هو ديما دا, دا دا هذا فضله سبحانه عصمك عن العباد للعبيد واعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد ما أي ذل عنده ذنب شبهه ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالى دون ما سواه يا مع أنا تصفه أقولته هذا المجلس والله لولا أن الله يسره لنا ما كان مجزين هنا جابناه وسهلناه وقوانه قلت لك كان ممكن ي... أي موضوع بين المواضيع فلان عيان ما في طريقة موضوع راح فلان متوفي لازم المقابر موضوع راح كان ممكن ولا ممكن لا العوارض أزال لك ويسر لك لي. ملت كده نجيت ركشان أو نجيت زون عرفك ايابك أو يجيب به قوة ذلك هذا ما تيسيره هذا لطفه هذا مدده دعونه يدبأ يبقى حقه طواله يكون إحساسك شنوه الله ربنا هذا عظيم الله يوفقنا الله ينعم عليه لا تعدوا عاين نعمته ما تعاين لي نفسك هناك يقول لك والله يا أخي نحسب إننا كده على خير يا ما ماذا نتكلم لكن نحسب يعني الله ينسنا ما حصل مربته إلا طوالك سبحان الله يعني, يعني شنو ولي أن أنت وأنك أخي تقول كده؟ من أدرعك أنها قد تكون استدرعي يا أخي؟ لا، هذا فضله، وجوده، أشكره، ولا تنظر إلى نفسك لو لا لا نساوي شيئا وليس لنا وزن فضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقد تعينك لإقسيس الصليب قل الحمد لله الذي عفاني من فتلك كم ممكن أن أنا هو؟ ولا لا يعني. لا ممكن أن يكون لها بس إذا رأيتك إنسان سكران إلى أن سقط على الأرض احمد ربك كان يمكن أن تكون هو إذا رأيت من يستغيث بالأموات احمد ربك كان يمكن أن تكون هو الله منى عليه فشكرك يا رب وارحم هذا المسكين ادعوه إلى الخير بطريقة حسنة أسلوب كريم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك وريني شأن تهتدي عملت شنو قدمت شنو دفعت كم شأن تهتدي ما منت يا أخي مشيت حتى كده لقيت إنسان كده ذكرني بآية إذا أثرت وجيت المسجد والحمد لله أسخر ليك منه أحمده أشكره واسمو اسمه يعني اعلو اسمه من السموم واسمو بهمتك عم ملاحظه الاختيار مش انه عندك ضيف في الموضوع ده ولا تركن الى الرسوم والاثار يعني كان في كده وكان في كده لذلك لا كان في الله والباقي الله والظاهر هو والباطن هو المبين هو ولا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمقالب العاليه والمراتب الساميه التي لا تنال إلا بطاعتي. لا تنال إلا بطاعتي. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريده معه ذكرنا في مسألة القرب من الله أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد أقول لك ولنفسك لا بد لنا من أن نكسر من السجود اللي نقرب من الله عشان نكون صادقين مع ربنا مش عارف الكلام ده منو فينا ما عايز يكون قريب من الله الناس في الدنيا إذا جازل كده وجه عظيم عند الناس عالم وكده يقول لك يا أخي أنا مثلاً جازل ده بس ده الله طريقة يكون قريب مني شوف الله طريقة يكون قريب مني النبي وراه طريقة تكون قريب من الله أسبد أكثر من السبب لتكون قريبا من الله وكذلك جوف الليل نصلي الجمتة جاتك صح يا في خمسة دقائق وضبة وصل لك رقعتين بس يذكر أقرب ما يكون العبد من ربي في جوف الليل الآخر في السحر هل من سائل هل من مستغفر؟ قم وإن شاء الله رقعتين مجهد واجتهد توفقت وعند ده ده العمل في الموضوع عشان ما يتبنا ظري إحنا ما نتفاعل مع المعلومات كده لكن أنا الذي أحدثك مطالب بهذا وأنت مطالب بهذا لنستفيد عملاً في حياتنا نستفيد عمل في حياتنا قال ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد بخالفة الحياة يقول لأي الناس مشكلة أن الناس يقولوا إذا كنت إذا كنت لله كما يريد كان لك كما تريد من القيم قال ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد لأنه كريم ولأنه عظيم فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته أعلن له الحديد ومن ترك لأجله أعقاه فوق المزيد ومن أراد مراده أراد ما يريد خليك بس ترك لله القرض ذا وغذية والبنك الأسرة وكده بس 2.5 مية عرفتها حرام خليها له من أجل الله يرى الله ذلك من قلبك والله يعطيك من ترك شيئا لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الدين أراد ما يريد يعني وفقه وأنا له ما, ما يريد ثم اسم بسري اسمه يعني شنو؟ أعلم من السموم إلى المقلب الأعلى واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك فضله سابق بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأ لك جماعة الكرام في الدنيا لو في واحد اشتغل له مع رجل كان صغير عمره خمستاشر سنة وجالي تاجر والطير دكان متعاهد وتعلم التجارة والدشوي راسمال ورجل بجازول كبير قدروا ما يجي تاجر ده ينزل ويقعد يكرم يشيل في راسه أقد يقولون يا أخي أنت هزول دا يقول لك زول ده معتني به كل لك يقولك لازول زول ده يا أخي إحسان صاحب علينا والله الله يزول ده التخير ده كله سبب خير زول صح ولا لا يا معه الكرام بيسووا مشكلة طيب كيف برب العالمين إذا كنت معظم المخلوق اللي اللي ساعدني ولولا إنه الله سخره ما كان ساعدني طيب كيف بمن هو المعين والمدبر والخالق والرازق والذي يسر لك الأسباب سبحانه وتعالى الله هذا باب مهم من ولذلك اخترنا هذا الكتاب قبله كنا مع الداي والدواء والآن مع طريق بحجرتين لعلمنا الجازم أن هذا الباب كلنا يحتاجه عايزين كده عمرا عمرا عمرا ها شمبر ضعيف العزم العزم أقل رملك وحنا ما هو أقل واحدة كده يقولك فتن فتن فتن ترجع حدا بسيط فتن شديدة لا شنبر خفيف ذاير عمرا عمري الحاجة يا عمرا الشتاء ماشي عليك ها الشتاء ذا عمري فهو ممتاز قال ليله فقام وقصر نهاره ها؟ عمري في الشيتة كويس مش <تصفيق> في دعوة إسمان ناس الحين لك عمري في الشيتة بيتنجح العمر وينشى فإنت أنا وإنت كلنا محتاجين لعمرة عربي وشوف شدتنا عربي والله إذا ما نزل فيها صوت كده في صوت كده ما عاجبني عجبني حازم يمشي المنطقة ويعرضه على المختص وفيش إنه ويقول لك يا أخي ممكن عارضة مؤقتة يقول له لا علاج جسدي لله يدرك طيب أنت لما يكون قلبك فيه وحس كده بتاع هو ولا صوت بتاع معصية بيا بتعالج ولا جازرين لا يا كده الموضوع ده خلص عليه بالمزارع أول ما يشوف العسل في الفول يقول لك والله الفول ده اللي ما ندي جاب العسل المبيد سريع أزول ما تاخذنا زراعة متبوز طيب عسلت الجلد قاعد تعالجه أدود حقت الجلد قاعد تعالجه بجيب له المبيد القرآني السني الذي يذهب هذه العلة ولا لا ولا يتربية هذا أمر يحتاج منا إلى نظر صادق حتى لا نسقط حتى لا نسقط فلا تكني إلى نفسي طرفة عين فإنك إن تكني إلى نفسي طرفة عين أكون من الهالكين نحن والله لسنا ولا قوة لنا إلا به عز قال بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيئ لك وصرف عنك موانعها الأسباب دجال لكن كم يمكن في الموانع تمنع الموانع صرف عنك وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة شو اللي عايز وصلك ليه هو فتوكل عليه وحده وعامله وحده وافق واقفا بملتزمها فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك اطلع ربنا عليه قلبك الليجا ما ما في هم إلا الله. يا جماعة ده خليه بعد الناس يستقيموا بتكون في مجموعات دعوية ثقافية والمجموعات بقد ترى آراء يوم أنت تبين إنه الكلام ده ما صح لكن أنت كنت تشير هم يقولوا والله أنا الكلام ده بيربي الناس كده ما صح. لكن والله يا أخي نزل يا أخي ما بقدر يا أخي ما ينزل مساعدو مني يا أخي كده. أنت لستع فيك مشكلة ما عليك نفسك الله عندك ما كبير لو كان كبير ما ممكن مخلوق يجيب قدامك عايز معالجة شوف إن طلع سبحانه على ذلك من قلبك ماذا يفيد عليك من ملابس نعمه وخلع الإخبار خلع الخلع دي زي الجوائز الجوائز زي ال ال عرفت كيف زي الدروع بعملوها دي خلع هدايا هدايا ص هدايا سلاطين هدايا الملوك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الذ جد الذ منك الجد سبحانك وبحمدك ثم تعبد له باسمه الآخر باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك هو الآخر فليس بعده شيء غايتك الله التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه فإن إلى ربك المنتهى إليه انتهت الأسباب والغايات F. Altså er det ikke